هيا نحمي الأوطار نعبر كل الآفان نرسم نجد الإنسان نمسح دمع الأحزان ننزم ماضي النسيان نروي الحب الضمئن بعيون الاطمئنان هيا نحمي الأوطان نعبر كل الآفان كل نرسم وجه الإنسان نمسح دمع الأحزان نزوم ماضي النسيان نروي الحب الضمآن بعيون الاطمئنان نعشق وطنا يحمينا وبه نكبر بأمان نرسم فيه مانينا تشرق أحلى الألوان نعشق وطنا يحمينا وبه نكبر بأمان نرسم فيه مانينا تشرق أحلى الألوان هيا من الأوطان كل الآفان ننزل وجد الإنسان نمسح دمع الأحزان ننزل ماضي النسيان نروي الحب الضمعان بعيون الإطمئنان يا وطني لا لست لوحدك جسدي والروح فدى تربك ولا سوف تقطع من حولك أطراف مدى تعبث بك يا وطني لا لست لوحدك جسدي والروح في تربك ولا سوف تقطع من حولك أطراف مدى تعبث بك صرح البنيان نعبر كل الألان نرس وجده سلام نمسح دماء الأحزان ننزم ماضي النسيان نروي الحب الضمأن بعيون الاطمئنان. قد أوصان الأجداد يبقى الوطن العنوان فلصنع حضارته هبه ممى الشبان قد أوصان الأجداد يبقى الوطن العنوان فلصنع حضارته هبه ممى الشبان نره صبح كل الاثان نرسل بجدن نمسح الاحزان ماضي النسيان الحب الضمئن بعيون الاطمئنان ها <تصفيق> يا وطني عاشت أيامك بلسم سمؤهاتي أنسامك ترقص أحلامي أنغامك كي يبقى يظللك سلامك يا وطني عاشت أيامك بلسم سمؤهاتي أنسامك ترقص أحلامي أنغامك کن يبقى يظللك سلام نعبر كل الآفات نرس وجد الانسان نمسح دمان احزان نرس واضي النسيان نروي الحب الضمان بعيون الاطمئنان ها <تصفيق> ها ها Ho ho ho